وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا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 يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ تَمْتَعُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ الْحَقَّ مِنَّا وَاللَّهُ هُوَ الْحَقُّ اذا ارادناه ان نقول لهم كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن انهم لنبوئن انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما اقسلنا من قبلك الا رجالا الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور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 او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرن او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم فان ربكم لراؤوف الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَسَيَّرُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سُجَدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَٱللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ